<متصفيق> <متصفيق> <متصفيق> آه آه <عارف> <بيشفيك> آه بذكره تتغنى والحال تحسن لما أحسنت بالله ظنى أحسنت بالله من كنت دوما بذكره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 نادتك كل العيون في عبرة وشجون دعت بدمع هاتون يزول ليل المعنى يزول ليل المعنى يشفيك كنت دوما بذكره والحل تحسن لما احسنت بالله ظننا عذب القدير الكريم المستعان الرحيم من كل جرح اليمني اثار في القلب حزننا يشفيك رب العبادي بعد العنا والسهادي يؤتيك نور الفؤاد يعطيك ما تتمنى يعطيك ما تتمنى يشفيك من كنت دوما بذكره حال تحسن لما أحسنت بالله ظنى أحسنت بالله ظنى غداً يجاب الدعاء ويستهل اللقاء غداً يكون الشفاء طيراً يردد لحمة طير يراديد غدا يجاب الدعاء ويستاهل اللقاء غدا يكون الشفاء طير يراديد ولحن طير يراديد ولحن